مع القرآن في الفقرة الأخيرة والتلاوة الرابعة معنا في هذه الحلقة وهي ضمن فقرة القراءات العشر نقدم فيها تلاوة للقارئ محمد صالح بن سليمان الشيخ وهو إمام خطيب جامع الفرقان في جدة درس في كلية الشريعة بجامعة أم القرى حفظ القرآن كاملا منذ صغره وتلقى العلم الشرعي على عدد من المشايخ من أبرزهم الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وهو يعمل الآن في مجال التعليم والتدريب هنا تلاوة له برواية ابن ذكوان عن ابن عامر لسورة الفاتحة وآيات من سورة البقرة سورة الفاتحة قليلة الكلمات كثيرة المعاني سميت أم القرآن لأن مقاصد القرآن التي فيه تحويها سورة الفاتحة إجمالا أما الآيات التي نستمع عليها من سورة البقرة فهي تستحث بني إسرائيل على الإيمان والتقوى مذكرة إياهم بنعم الله العظيمة ثم تحدثنا عن الكلمات التي اختبر الله بها نبيه إبراهيم وعن قصة بناء البيت الحرام ثم أخذت تقيم الحجج الباهرة والأدلة الساطعة ثم أخذت تقيم الحجج الباهرة والأدلة الساطعة على أن إبراهيم عليه السلام ما كان يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما ثم ذكرت وصية يعقوب عليه السلام لأبنائه ثم ختمت تلك المحاورات والمجادلات التي أبطلت بها دعاوى أهل الكتاب الباطلة ببيان سنة من سنن الله في خلقه وهي أن كل إنسان سيجازى بحسب عمله يوم القيامة وأن اتكال اليهود أو غيرهم على أنهم من نسل الأنبياء أو الصالحين دون أن يعملوا بعملهم لن ينفعهم شيئا إذن نستمع إلى هذه القراءة بصوت القارئ محمد بن صالح الشيخ من القراءات العشر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين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 وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعا قال لا ينال عهدي الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهام مصلى وعهدنا صهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهام رب جعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن ثني لهم ثم أضطره إلى عذاب النار ثم أضطره إلى عذاب النار وبأس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسمايل تقبل منا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمّة مسلمة لك وأرنا من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 من يرغب عن ملة إبراهام إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم فأسلمت لرب العالمين وأوصى بها إبراهام بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتوا أنتمش هذا إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك قالوا نعبد نحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا كانت هذه التلاوة ضمن فقرة القراءات العشر وهي برواية ابن ذكوان عن ابن عامر وهي للشيخ القارئ محمد بن صالح بن سليمان الشيخ قرأ سورة الفاتحة وآيات من سورة البقرة مع القرآن